يا د و ل ة ا ل إ س ل ا م يا د و ل ة ا ل إ ق د ا م يا د و ل ة ا ل إ س ل ا م نورت الدنا كحاكم التوحيد ل ي الظلمات يا د و ل ة ا ل إ س ل ا م نورت الدنا بجحافل التوحيد في الظلمات يا د و ل ة ا ل إ س ل ا م فجرنا هنا جاءت سماك بوابه البركات لما ق م ت الدين فاحابيره فتلذذت من عطره نسمات ف ا ع ت نور خلافه الرحمن في أ ر ض العراق ففاز بالرحمات فاستفسل الشعان من أبطال ي ا م ن ا ر ف ع ا ش ا م اسرح الرايات نهج ق و ي والمواقف شاهد ح م ر ا ن ا بعد عن ش ب ه ا ت يامن يريد الحق ف ا ن ص و د و ل ة قامت على أ ش ل ا ء خير دعات يامن ي له قلب سميع مبصر اختر طريقك يا خ ل جبهات ي و ق ت للنزاع فساحتي ملا ب أ ش و ا ك وبالعثرات تبك صروح الكفر لا ترضوا بها لا نرتضي صنما كعز وجافي لا نرتضي إ ل ا كتابا